بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه وبعد طلبة العلم قلت جوابا عما ذكروا من الإشكال من تخصيص السواك بالمكتوبة دون النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مطهرة للفم وهذه الفضيلة أو المصلحة مطلوبة للتجمعات والتجمعات تعلقها ظاهر بالمكتوبات كما هو معلوم لديكم قلت هذا نظر مردود بالأثر. وعليكم السلام. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل فيكون الأمر بين بين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق لكل ركعتين أو عند كل ركعتين في صلاة الليل كما هو حديث المسند من حديث عبد الله بن عباس ثانيا إن السواك عبادة مستقلة، وإن تعلق بالوضوء والصلاة لما فيها من مصالح شرعية كمرادات رب العالمين سبحانه وتعالى. ثالثاً ويمكن القول بأن استعماله عند التجمعات أوكد وأوجب وهذا لا ينفي مشروعيته في غير تجمع رابعاً أن قولهم هذا يلزم منه الفساد وذلك من أن السواك علاق من أن السواك عبادة متعلقة بالتجمعات مما يذهب باستقلالها وفضائلها الخاصة رابعا أو خامسا وهذا التعليل قاصر لأنه ليست علة السواك هي العلة القاصرة على طهرة الفم وإنما هناك مقاصد وعلل أخرى منها طلب مرضات الرب سبحانه وتعالى أخيرا سادسا من أن السواك عبادة فيها مشقة ومبالغة فقصره بهذا النظر على التجمعات يذهب بطلب الشارع أو بمقصود الشارع من المبالغة والإكسار منه هذا الإشكال السادس. ونأتي إلى آخر إشكالات القائلين بتخصيص السواك بالصلاة المكتوبة وعلى فكرة أشهر من قال بهذا هو من الحافظ بن حجر ولولا هذا لما كان للمسألة ماذا شأن وزن ولكن الحافظ رحمه الله نزل بثقله في المسألة فجعل السواك عبادة مخصوصة بالصلاة المكتوبة نعم يا عدو اغلق الباب دي. ممكن صحيح هذا ممكن صحيح هذا ولو سلمنا بأن السواك مطلوب لطهرة الفم وطيب الرائحة فهناك الملائكة التي تتلقى القرآن من في ماذا المتكلم والقرآن ويقرأ في الفريضة وإيه والنافلة فيمكن أن نزيد جو أن نزيد جوابا سابعة فنخالف اليوم شرطنا وسنتنا من السوداسية إلى سباعية في هذا الجواب وهو أن السواك مطلوب لو سلمنا لطيب رائحة الفم والملائكة تطلب القرآن من في صاحبه والقرآن يقرأ فريضة ونافلة فيكون هذا أدعى لفعله في الفريضة والنافلة هذا يكفينا من الجواب نعم ارفع الصوت. يعني قريب مما قلت الإشكال الرابع قوله من الصلاة في الإطلاق الشرعي هي ماذا هي المكتوبة لقول عند كل صلاة فصار معنى الحديث عند كل صلاة إيه مكتوبة لأنه إذا أطلق ذكر الصلاة قصدت بذلك الإيه المكتوبة وليست عموم الإيه عموم الصلاة لما يقول رب العالمين أقيموا الصلاة هذا طلب ماذا؟ المكتوبة على وجه الحتم والجزم فقالوا إن الصلاة في الإطلاق الشرعي هي المكتوبة فيكون قوله عند كل صلاة يكون معنى قوله عند كل صلاة يعني عند كل صلاة مكتوبة فبذلك خرجت له النافلة يعني إذا هم قالوا بأن النافلة لا يشرع التسوك عندها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق ذكر الصلاة وإذا أطلق ذكر الصلاة فهي المكتوبة بما لا يشرع التسوك يعني ماذا؟ عند النافلة ويخسر التسوك على المكتوبة فنحن نريد جوابا ولكن ترانا هذه المرة نريد خماسية ها؟ لا سلاسية ليه لأن الجواب سيجري على ما سبق ذكره من الجواب صحيح لأن الجواب عن هذا الإشكال يلتقي مع الأجوبة السابقة عن الإشكالات السالسة وقد ذكرت هناك كم تسعة عشر جوابا ها مع خمسة اللطيف طب قل طيب ليه هذا نظر هذا ليس من النظر مفهوم. يعني بعيد غير آتي الثاني آتي الثاني اقتصر حمل الكلام على ظاهري قوله صلاة عمي بعيد أيضا أراك تبعد كل جواب تبعد أكثر فأكثر فيوشك أن تذهب بنا إلى ماذا إلى شبرة ها يا معتز قل لو أنهم أخرجوا بهذا الإطلاق أدخلناها بالدليل ما هو الدليل فعله صلى الله عليه وسلم من تسوكه فقط هو جواب واحد اه غيره قول يا محمود قول طيب ما عندك قول يا قول يا محمد ذكرت على ان طيب يبقى نقول دلالة العموم في هذا الحديث أقوى من ماذا؟ من دلالة الإطلاق الشرعي دلالة الإطلاق الشرعي إذا ذكرت الصلاة يعني المكتوبة طب أنا عندي دلالة عموم هي أقوى ما هي دلالة العموم هنا؟ قوله عند كل صلاة والنقرة في سياق الشرط ماذا؟ تعم نعم يا معتز. طيب قل رواية عند كل وضوء تأكيد على العموم صحيح والعموم يطلب للفرضة والنافلة حسن جواب. طيب أقول جوابا حتى نختصر الوقت أولا ودلالة العموم من الح في الحديث أقوى من دلالة الإطلاق الشرعي لقوله عند كل صلاة وكل من صيغ العموم والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط أفادت العموم ثانيا ومما يقوي هذا العموم الرواية الأخرى عند كل وضوء والوضوء يطلب للصلاة نافلة كانت أو فريضة سالسا ولو سلمنا ولو سلمنا بأن قوله عند كل صلاة يعني مكتوبة فإن النافلة تلحق بالمكتوبة للأصل الشرعي للأصل الشرعي مشابهة النافلة الفريضة رابعا إن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك للنافلة كما مضى بيانه بما يؤكد على معنى العموم ويذهب بالمعنى الذي ذهب إليه خامسا إن هذا التأويل ينافي أصلاً شرعيا من أصول استعمال السواك وهو طلب المبالغة فيه والإكثار منه سادسا إن الأصل في السواك أنه عبادة مستقلة بها طلب مرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى طيب فهذه المسألة الأولى معنا في درس الليلة وهي مسألة استحباب السواك النافلة والفريضة معا من غير تخصيص الفريضة خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى تخصيص الفريضة وهو الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وسبق الجواب عن الإشكالات التي أشكلوا بها طيب نأخذ بعض الأسئلة على عجلة قول يا سمير أبو بكر ولا سمير لا بس قول يا بكر نعم. نعم صحيح الأصل عدم التفريق بينهم نعم نعم طيب سننتقل إلى مسألة أخرى وهي المسألة الخامسة معنا من مسائل هذا الحديث وقلت لزالت معنا مسائل قد تبلغ عشرة تحت هذا الحديث بخلاف ما يذكر من الفوائد العامة وهي قد تزيد على العشرين فائدة إن شاء الله تبارك وتعالى وعليه فلا تتعجلوا طيب نقول قوله عند كل صلاة في إفادة مشروعية التسوق في المسجد خلافاً لمن زاهب من أهل العلم في المسجد من قال بهذا وهو الإمام أبو حنيفة النعمان تنزيها للمسجد عن الأقزاري والادناس لأن السواك متهرة وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد يعني لا يصلح فيها شيء من هذا يعني من القذر ومن الدنس وقد أمر الله تعالى بالحرص على طهارتها والله المستعان هذا كلام الإمام أبي حنيفة النعمان قلت والذي يترجح هو مذهب الجمهور من مشروعية التسوك في المسجد وذلك لحديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبدأ بيته يبدأ بماذا؟ بالسواك قلت فالمسجد أولى يعني من البيت لأنه أولى بهذا المعنى لماذا يبدأ بيته بالسواك؟ لتكون رائحته طيبة عند الدخول على أهله فأولى أن تكون رائحة طيبة عند دخول ماذا عند دخول المسجد واضح لأن العلم مشترك هنا لأهله إكراما لأهله وحسن وإحسانا لعشرته أهله وهنا لأجل أن تتأزل الملائكة ولأن الملائكة تتلقى القرآن من فيه وفي المسجد من قراءة وفي المسجد من قراءة القرآن <تصفيق> ثانياً حديث زيد بن خالد الجوهني وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من بيته لشيء من الصلوات إلا ماذا إلا بدأ بالسواك أو تسوك فظاهروا أنه كان يبدأ المسجد بماذا بالسواك ما يسمى بالدليل العكسي أو مفهوم المخالفة فإذا أمر صلى الله عليه وسلم عن تنزيه المساجد أو إذا نهى عن أقل البصل والسوم لأجل الذهاب إلى المسجد كما نهى عن الحدث فيه كان ذلك بمفهوم المخالفة طلبًا لماذا لتجمير المسجد وللرائحة الطيبة فيه لننهى عن كريه الرائحة يبقى هذا طلب لطيب الإِه الرائحة وإن من طيب رائحة الإنسان في المسجد هو ماذا السواك خامسًا طلب السواك يوم الجمعة على وجه الخصوص. من قوله غسل جمعة واجب على كل محتلم وسواك وفي الحديث الآخر من غسل واغتسل وبكر وابتكر فظاهر أن السواك يستعمل عند إذن لأجل ماذا لأجل الذهاب إلى المسجد قلت سادسا ومما يقوي مشروعية التسوق في المسجد هو ما طلب من المبالغة في السواك والإكسار منه وأن الأصل جواز استعمال السواك ماذا أجيب جماعة في كل وقت وفي كل حين فاندرج المسجد تحت هذا الإهل تحت هذا العموم يبقى هذه ستة وجوه لمشروعية التسوق في ماذا في المسجد خلافا لمنها عن ذلك من أهل العلم عن التسوق في المسجد قلت سابعا وحديث الباب الذي معنا عند كل صلاة والأصل أن الصلاة محل وفين المسجد ولتسوقي صل الله عليه وسلم للنافلة والنافلة تكون حيينا في المسجد سامنا أن المنع لا يكون إلا بدليل ونص ففيكون استعمال السواك على حكم الاصل ما هو حكم الاصل في السواك استحبابه ابدا ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على اسناني اشاره الى كثرته استعماله فهذه اذا تسعه وجوه في استحباب التسوق فين في المسجد أما قول الأحناف من أنه لا يشرع التسوق في المسجد قلت إشكال من عدم مشروعية التسوق في المسجد تنزيها له عن الأقزاز والأذناس قلت جوابا عليه وهذا نظر في مقابل ماذا في مقابل نص وأثر وإذا حضر الأثر بطل الاستدلال والنظر ثانيا وهذا الكلام مبني على ما يلحق المسجد من الأخذار والأدناس من استعمال السواك وهذا المعنى لا وجود له في استعمال ماذا؟ السواك على الإطلاق قلت لأن الفم ليس محلاً وال والأدناس أصلاً بل هو أطيب ما في جسد الإنسان وأطهر ثالثاً ولو سلمنا بأن في استعمال السواك من القذر أو نحوه فإنه ما يمكن دفعه فأصبحت مفسدة ماذا غير حقيقية لأن ما كل مفسدة تدفع إنما المفسدة التي تدفع هي المفسدة الحقيقية كما قال عبد الله بن مكتوم المدينة كسيرة الهوام والسباع ومع ذلك قال له أتسمع النداء قال نعم قال أجب طب ليه معيني في مفسدة المدينة كسيرة الهوام والسباع ولكن لم تكن تتعرض له فلم تكن المفسدة إيه حقيقية فأصبح وجودها عدم وأصبحت المفسدة هنا غير حقيقية واضح يا طلبة العلم فالمفسدة التي تدفع وتدرأ هي المفسدة له حقيقية فمفسدة التقذر هنا وتنزيه المسجد عن القذر والدنس ونحوه هذه مفسدة يمكن دفعها صحيح رابعا وهي مفسدة يسيرة لاعتبار بها شرعا. لو سلمنا إنسان يتسوق فيخرج من جو شيء هذه مفسدة يسيرة والمفاسد اليسيرة معتبرة ولا غير معتبرة غير معتبرة تماما دليل أنت نفسك تستعمل السواك لا يسلم الأمر من مفسدك إيه كجرح اللفة وقد تنزف ويخرج منها شيء أو كذا هل تعتبر بهذه المفسدة فتقول السواك يكره ما تعتبر بها لأن ما كل مفسد يعتبر بها إلا أن تكون المفسد ماذا متحققة ومفسد عظيمة أخيرا وهذه المفسد لو اعتبرنا وجودها ففي مقابلها من المصلحة ما هي ماذا أعظم وهي مصلحة ماذا طلب مرضاة الرب سبحانه وتعالى وهنا أبين لكم مسألة مهمة جدا في قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح فهذا البيان هو ما كل مفسد معتبرا شرعا فهناك مفاسد قد لا يعتبر بها شرعا وهي المفاسد اليسيرة واضح. ثانيا ما كل مفسدة معتبرة شرعا إلا أن يتحقق ماذا وجودها لكن هب أن المفسدة موجودة وغير موجودة يعني موجودة كائنة ولكن من حيث أسريها فهي لا توجد عند إذن تكون هذه المفسدة مالة كالمنكر الخامد هو منكر من حيث توصيف الشرع له ولكنه ليس بمنكر لأنه إيه لأنه خامد لا أثر له مثال هناك كتاب هذا الكتاب اجتمل على عقائد فاسدة ونحل ضائعة ولكن ما ترى أحدا يقراه عند إذن هل يشرع تقطيع هذا الكتاب أو يجب قد يستحب ولكن لا, إيه؟ لا يجب لماذا لأنه هذا الكتاب لا أسر له على الناس إفساداً وتضيعاً فما نعتبر بالمفسدة إلا إذا إيه إلا إذا كانت متحققة ثالثا قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المنافع هذه القاعدة محكومة يعني مشروطة بشرط ألا تكون المصلحة عظيمة عظيمة عظيمة فلو المصلحة عظمت لا نلتفت إلى المفسدة مثال الجهاد فيه مفسدة ولا لا إزهاق أرواح إتلاف أموال لكن فيه مصلحة إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصر الدينه ونشر الإسلام ودحر أعداء الدين فمن التفت إلى المفاسد من موت شخص أو قتل عشرات أو إتلاف أموال لأن المصلحة المتحققة مصلحة كبيرة وعظمى يبقى إذن القاعدة هنا مشروطة بألا لا تكون المصلحة أكبر من له، فإن عزمت المصلحة على المفسدة قدمت المصلحة وهنا لا نلتفت للمفسدة لو سلمنا بوجودها وهي المفسدة الحاصلة من استعمال السواك لأن المصلحة المتحققة من استعمال السواك مصلحة ماذا؟ عزمة يب عليه أن يجيب بهذه الأجوبة الخمسة على إشكال الأحناف من تنزيه المسجد عن الأغزاري والأدناس وبهذا يستقيم القول بمشروعية التسوق في ماذا في المسجد خلاف للأحناف الذين قالوا بأنه لا يشرع ولا يجوز نعم. ما هي المفسدة سلم أيها قل لنا ما هي المفسدة أو المتوجع من الاعتكاف هذا جيد لا شك بل فيه ما هو يعني من المفاسد المتحققة ما هي أكبر وأعظم طيب أحسنت جوابا ويمكن أن نضيف جوابا سادسا لنعود إلى السداسية المباركة في هذا الدرس وما هي مقصود والله وهذه سنة في مجالسنا عجيبة سنة عجيبة في هذه المجالس ولا أدري سرا لها سوى أنها فضل الله سبحانه وتعالى علينا وهذا أيضا من برقة المناقشة في الدرس لأن بعضكم قد يقول ما حاجتنا إلى هذه النقاشية؟ فيما بيننا وبعضنا أو في كل مسألة أقول أولاً هي سنة حميدة من عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى صحيح ومثله صاحب سنة ومثله قدوة وأسوى في حسن التعليم وثانيا لأنها تدفع عن الجلوس النوم صحيح وما أشد النوم في مجالس العلم صحيح والشيطان يترصد ألا ترصد فيدفع عليهم من خزائن النوم أن النعاس فيحرم خيرا كثيرا وسالسا لأنها من باب يعني التواصي بالحق صحيح فأنت تنفع أخاك وأخوك ينفعك بما يقول فهذا شيء عظيم صحيح ولا لا فصرت تدخل الدرس بعقل وتخرج منه بعشرين عقلا أو أكثر وأكثر والله المستعان ولذا أحب إلي أن تكون المشاركة جماعية لا تقتصر على نفر منكم تمام وإنما أحب إلي أن تكون جماعية وكلما زاد العدد المشارك في هذا كلما كان هذا أثمر وأنفع للجميع وللدرس خاصة ومن عجب أن بعضهم يعني عدها على هذا المجلس عد صحيح وشغب بها على مثل هذه المجالس تجغيبة وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ومن يكذا فمن مر مريض يجد به مر طعم الماء الزلالة فأصحاب النفوس المريضة يرون كل شيء ماذا مرضا وأصحاب النظر السوداوية يرون كل شيء ماذا أسودا والمثل يقول كن جميلا ترى الوجود إيه جميلا فأنت ترى الوجود من داخلي فاسمعوا يا أهل الجمال قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة وهذه مسألتنا الكام السابعة ها السادسه وما زال الخير يتتابع والكلام عزيز ونادر قولوا عند كل صلاة قل يا عدو ولا, ولا تحزن <تصفيق> طيب ماذا في الزينة هل السواك زينة أحسنت فعلا هذا يمكن أن يضاف دليلا على مشروعية التسوق في المسجد وهو أن الله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد صحيح ولا شك أن السواق من الزينة لأن الزينة تدخل فيها بماذا الرائحة الطيبة صحيح فهذا والله جيد وحسن منك يا عدوي حسن طيب أقول عند كل صلاة قلت هو في رواية البخاري تعليقا يعني تعليقا المعلق هو ما حزفا من مبدأ إسناده رجل أو أو أكثر خل بالك حزفا لأن الحديث المعلق الحذف فيه ماذا تعمد بعكس الحديث المنقطع أو الحديث المرسل فليس فيهما ماذا فيهما تعمد قد يكون في بعض أنواع المرسل من إيه؟ من تعمد حذف لكن في المعلق في تعمد حذف ما حزف من مبدئه إسنادي ويفارق المرسل لأن المرسل ما سقط من آخر إسنادي لكن هذا ما حزف من مبدئه إسنادي رجل أو أكثر فقد يحز في طب ولماذا التعليق؟ البخاري علق لماذا؟ هنا لابد من كلمة عارضة عن معلقات الإمام البخاري لأن بعضهم لمز بها الصحيح وأراد أن يسقط الصحيح بدعوى أن فيه من الأحاديث الغير مسندة هل الحديث المعلق يقال عنه أنه غير مسند؟ يدخل في هذا القسم؟ الغير مسند يعني الذي بلا إسناد الجواب لا لا أعلم أحدا من أهل العلم أدخله في هذا القسم أبدا وإنما يعلق البخاري لأسباب إما الاختصار لأن الحديث قد يكون موصولا فين في أبواب أخرى والبخاري بنى كتابه على ماذا على الاختصار وترك الطول والإملال أو إما أنه يعني البخاري علقه لأن رجاله ليس على شرطه وهذا لا يعني أنهم ضعفاء فقد يكونون من الثقات ولكن ليس من رجال البخاري أو ليس من شرطه وقد شرط على نفسه شرطا في الصحيح فلذا يعلق الحديث لما ينعدم هذا الشرط عنده المعضل يكون الساقت في وسط الإسنان المعضل الساقت منه إسنان ولكن على التوالي في وسط الإسنان فالمعضل خلاف المعلق المعلق أول للإسنان خلاف المرسل لأن المرسل آخر الإسنان المعضل فين؟ في النص والمنقطع قيل يشمل المعضل والمرسل ويشمل غيرهما لكن منقطع بيبقى فيه سقط في أي مكان في السند لكن المعضل سقط رجلين أو أكثر من وسط الإسنان واضح فالبخاري قد يعلق لهذا السبب الآخر ولذا لما فتشوا في معلقات البخاري وجدوها لا تخرج عن الآت إما أنها موصولة في الصحيح وإما أنها موصولة خارج الصحيح وأكسرها صحيح كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب البخاري أورد طبعا أيه نعم فعله هناك فرق طبعا بين المعلق هذه فاتت عليك في المعلق بين بصيغة الجسم والمعلق بصيغة التمرير. يعني لما البخاري يقول قال فلان هذا معلق بصيغة اللي الجزم عن فلان هذه بصيغة إيه تمرين طيب نقول فعن أبي هريرة رضي الله عنه روى البخاري تعليقا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء قلت وهذا الحديث موصول في غير الصحيح ومنما رواه موصولا أشهر من رواه موصولا الإمام النسائي رحمه الله فذهب بعض أهل العلم لأن تقدير الحديث عند كل وضوء لصلاة وهذا مذهب حنفي من أن السواك يشرع عند الوضوء حتى قال بعضهم بكراهة السواك يعني عند ماذا عند الصلاة ليه لأن رواية عند كل صلاة مقيدة برواية عند كل وضوء فصار معنى حديث عند كل صلاة يعني عند كل وضوء لماذا لصلاة يعني لما تتوضأ لصلاة تتسوك لوضوئك هذا وعليه لا يلزمك التسوك عندماذا عند الصلاة هذا مذهب حنفي تعال نجيب عليه أولا قلت والأصل في السواك أنها عبادة مستقلة وإن تعلقت بالصلاة والوضوء حينا فلا يلزم من مشروعيتها عند الوضوء سقوطها عند ماذا؟ عند الصلاة ثانيا ورواية عند كل صلاة هي الرواية ليه؟ الأشهر والأذكر ولذا لو حصل تعارض بين روايتين فالرواية الأشهر هي ليه؟ المقدمة وهي التي يكون عليها العمل سالسا والأصل في العبادات التكرار والسواك عبادة فيها معنى التكرار فمن تكرار السواك أنه يشرع عند ماذا؟ عند الوضوء وعند ماذا؟ قلت رابعا ومما يقوي ومما يقوي وجه التكرار في عبادة السواك مين بقى يذكر لي قراء لتقوية هذا الوجه لأن هذا الوجه هو لا تتعلق به المسألة لأنه قول الأحناف مبني على ماذا على أصل عندهم عدم تكرار لأنه لك ما الداعي لتكرار السواك عند الصلاة وأنت قد تسوقت عند ماذا عند وضوئك فصار هذا الوضوء ماذا يغنيك واضح نحن قل لا الأصل في عبادة السواك التكرار أعطني بقى وجوها على هذا التكرار ها قل أيها الأخير عند كل وضوء عند كل صلاة فلم يكتفي بقول عند كل وضوء إلا أن قال بعد عند كل صلاة إفادة أنها فيها تكرار نعم أحسنت كان يستاك لكل عند كل ركعتين نعم يبقى أصل في السواك أن عبادة فيها مبالغة وإكسار والإكسار يعني تكرار ومبالغة نعم نعم اغلقوا الشبابيك هذه. قولهم ما زال يوصيني في معنى التكرار نعم نعم في كل وقت وحين. نعم نعم كان يبدأ يعني لما ننظر في الأوقات التي استعمل فيها السواك عند دخول البيت عند المسجد عنده فهذا فيه معنى التكرار طيب نقول رابعا وعبادة السواك عبادة فيها تكرار ومبالغة وذلك أنه في صلاة الليل استاك لكل ركعتين عند كل ركعتين وسانيا أنه حس عليه عند الصلاة وعند الوضوء وكان من فعله أنه يستاك لدخول المسجد لدخول البيت وكذلك يستاك لدخول المسجد كما في حديث الجمعة وكان يستاك في غير وقت مما يقوي معنى التكرار طيب هذا كم رابعا خامسا ولا يحمل ولا يحمل المطلق هنا على المقيد اللي هو عند كل صلاة فيكون معنى الحديث عند كل وضوء لصلاة لماذا لأن المطلق أقوى منه المقيد قلت وفعل عند الصلاة أوكد وأوجب من فعل عند الوضوء من يؤكد لي هذا الأصل أنه مطلوب عند الصلاة أكثر من طلبه عند من عند الوضوء ولكن يعطيني ثلاثة أجوبة قل يا أيها الفيومي ما عندك من الجواب الصلاة قراءة قرآن وهذا مطلوب له السواك نعم اثنين واحد فقط ها يعني جئته من الفيوم بجواب واحد صفر ساعتين <تصفيق> قول أنت ما فين العز وجهنجد أنا أريد وجه جديد قول يا طيب نعم صحيح هذا ما قاله غيره ها لا أنا أنا أقول طلب عند الصلاة أوكد من ط... ممكن نفيد هذا تكرار عند صلاة الليل قل لا نعم أحسنت المضمضة تقوم مقام ليه السواك فصار طلبه في الصلاة أوكد لإني في الوضوء ما يقوم مقام السواك من من المضمضة بل طلب في المضمضة كان فيها نوع من المبالغة فهذه تقوم مقام السواك واضح طيب إيه ماذا يقول روا الأشهر طيب قلت وطلبوا عند الصلاة أو كدوا من طلبه عند الوضوء وذلك وذلك أولا لأن الوضوء فيه ما يقوم مقام السواك من المضمضة ثانيا لأن في السواك في الصلاة طلب خاص وهو السواك لخراءة القرآن لما يحضر الملك ثالثا ولأن الوضوء لا يتكرر للصلاة فقد تصلي صلوات الخمس بماذا رابعا فعله في الليل صلى الله عليه وسلم من سواكه لكل ركعتين يبقى هذه كلها مؤكدات لطلب السواك عند الصلاة أكثر من طلبي عند ماذا؟ عند الوضوء بما يرد دعوة الأحناف من تخصيص ماذا؟ السواك بماذا؟ بالوضوء دون الصلاة وقد رأيت نفرا من أهل العلم المنتسبين إلى السنة يقولون بهذا القول ويدينون به ولذلك قل تجد من مشايخ كبار يحملون ماذا؟ السواك معهم أو يتسوكون عند ماذا؟ عند الصلاة صحيح ولقد تتبعت نفرا منهم فلم أجده يتسوّق عند ماذا عند الصلاة قاصة بدعوى أن سواكه عند الوضوء ماذا يكفيه عن سواكه لصلاته طيب هذه كم أنا ذكرنا كم دليلا ذكرنا خمسة طيب نقول الدليل السادس والأصل في السواك أنها عبادة مشروعة في كل وقت وفي كل حين، فتقسيسها بوقت يلزم يلزم عليه مخصص قوي. سابعا وإن تعلق السواك بالوضوء والصلاة من وجه. وإن تعلق السواك بالوضوء والصلاة من وجه من طلب رائحة طيبة أو كذا أو مطهرة للفم فيبقى وجه آخر وهو مطلق من طلب مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى سامناً ومما يقوي وجه تعلقه بالصلاة هو طلب أغزي الزينة عند الصلاة طلب أغزي الزينة عند الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد وكذا خروجه إلى الصلوات بسواك كما جاء في حديث زيد بن خالد الجوهني ومن ما صح عن السلف وهذا سيأتي معنا أنهم كانوا يدخلون المسجد بالسواك وجاءت روايات فيها نظر أنهم أن السواك كان منهم موضع, موضع القلم من الكاتبة هذه روايات طبعا فيها نظر زالت المسألة تحت البحث والتحقيق المهم أنه كان معهم إيه؟ تحري في هذا الفعل طيب الآن ذكرنا أدلة على مشروعية السواك عند ماذا؟ عند الصلاة استحباب عند الصلاة وأن هذا الاستحباب أو قوى من استحباب عند الوضوء فتعالوا بنا نرد على إشكالات الأحناف حول ماذا تقييد استعمال السواكب الوضوء دون ماذا الصلاة وأنه لا يشرع إلا عند الوضوء للصلاة الإشكال الأول يبقى إشكالات وأجوبتها وهو حديث أم حبيبة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم لا أمرت بالسواك عند كل صلاة كما يتوضعون وله طريق عند أبي سلمة من حديث أبي هريرة لا أمرتهم يعني بالسواك عند كل صلاة بوضوء لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بماذا؟ بسواك. فقالوا فسوى بينهما. تمام سوى إيه بينهما. فكما أن الوضوء لا يجب لكل صلاة على حدى إنما يجب مطلق الوضوء فكذلك لا يجب السواك لكل صلاة على, على حد طيب نقول الجواب كيف تجيب عن أثر أم حبيبة الذي له طريق أخرى تمام؟ أو له رواية أخرى عن أبي هريرة عزرا ها الجواب اقول يا معتز صاحب هذا الجهاز فين طب شوف تعطلوا باين ها غيره اقول يا محمد إيه؟ مم. مم. الكاف لا تفيد مطلق التشبيه خل بالك من المسألة دي يعني إيه لا تفيد مطلق التشبيه لما قل محمد كالأسد هذا يعني وجود شبه بين محمد وماذا والأسد من غير وجود تطابق بينهما صحيح؟ شبه في ماذا في القيادة في الإقدام في الشقاعة لكن محمد إنسان والأسد ما هو إنسان واضح طيب غيره أو شمتت بكم النساء حقا الإملاء سريع وهذا يضيع علينا فوائد طيب حاضر أتماهل ما استطعت ولكن حقة حقا ما هو مقصود وهذا قد يرجع إلى ماذا إلى سبب هام وهو حديث الباب وما تحته من الفوائد والمسائل خاصة وقد قلت تحته قريبا من عشر مسائل فلزالت هناك أربع مسائل بإشكالاتها مع قريب من عشرين فائدة أو تزيد و. طبعا قلت بأن الامتحان سوف يكون بعد هذا الحديث إذن فلعلنا ننهي شرحنا هذا الحديث في الأسبوع المقبل خاصة وإليكم مفاقآين إن شاء الله بأنه في الأسبوع المقبل سنضيف يوما إلى يوم الأربعاء فينتظم درسنا يومين في الأسبوع وهما يوم الأربعاء والخميس يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله تعالى ففي الإسبوع المقبل سنلتقي مرتين الأربعاء والخميس بإذن الله تعالى وهكذا بعد كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى لأسباب تتعلق بماذا؟ بشرح الكتاب وما يحتاجه الكتاب من جهة ووقت أطول من ذلك الوقت فارجو أن أعذر ويمكن طلب ما سقط عن طريق المسجل وبإذن الله إخوانكم بالمسجد يعدون استوانات لكم هذه الاستوانات فيها المحاضرات كاملة مسجلة يعني بالصوت والصورة كما يقال وكذلك المزكرة فارجوا أن أعذر إن شاء الله تعالى طيب نقول جوابا حتى نني المسألة أولا وليس فيه دلالة على ما ذهب إليه الأحناف من تقييد السواك يعني بالوضوء دون الصلاة بل فيه دلالة على تأكيد استعمال السواك عند الوضوء من غير نفي جوازه. أو استحباب استعماله عند الصلاة اثنين وهذه الزيادة ضعفها نفر من أهل العلم ثلاثة وإذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس فالأصل في الكلام التأسيس يعني إيه الموضوع ده لو الكلام دار بين تأكيد وتأسيس فنأخذ به بالتأسيس يعني إيه تأكيد هم حملوا حديث عند كل صلاة يعني عند كل إيه وضوء لصلاة ب هذا تأكيد للحديث اللي الثاني تأكيد للكلام نحن نقول لا هذا للتأسيس فالحديث الأول للوضوء والحديث الثاني للصلاة فالكلام إذا دار بين تأكيد وتأسيس فالأصل فيه ماذا التأسيس وهذه قاعدة هذه قاعدة سالسا هذا ولا رابعا رابعا قلت خامسا نعم الرابعة والعمل بحديث الباب أولى وأوكد لأنه الأشهر والأصح خامساً والعمل بالحديثين معا أولى من تقييد المطلق لأنه يلتقي وأصل عام وهو العمل بجميع أدلة الشريعة وسانيا المبالغة في أمر السواك والإكسار منه وسالسا العموم الوارد في الحديث عند كل صلاة يأبه هذا العموم الوارد أن يقيد أو أن يخصص بالوضوء يبقى أجبنا عن هذا الإشكال طيب إشكال الثاني عند الأحناف قولهم كما أنه إشكال الثاني قولهم كما أنه لا يندب الوضوء للراتب بعد الفريضة فلا يندب السواك كما أنه لا يندب الوضوء للراتبة بعد الفريضة أنت صليت الفريضة الآن عايز تقوم تصلي السنة هل يستحب أن تذهب للوضوء وتعود ما يستحب ما في ذلك استحباب بل يمكن عد هذا الفعل إيه بدع لأنه لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة أنه كان يتوضأ للراتب وضوءا إيه خاصا إن المراتب تبع لماذا تبع للفرضة فقالوا والوضوء تبع والصلاة تبع للوضوء فإذا سقط الوضوء عن الراتب بالفرضة فقد سقط السواك عن الفريضة بماذا عن الصلاة باليه بالوضوء طبعا نقول أولا حتى ننهي وهذا قياس فاسد الاعتبار ليه فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابله في مقابل أثر وسانيا لأنه قياس مع الفارق الوضوء للراتبة فيه مشقة لكن استعمال السواك للصلاة بعد استعماله للوضوء ما فيه مشقة صحيح لأن الوضوء عمل كثير وجهد كبير لكن استعمال السواك للصلاة بعد أن استعملته للوضوء ما فيه طيب سالسا وهذا القياس يندفع بقياس أقوى منه فكما أنه يشرع السواك عند الخروج من البيت أو عند دخول البيت ثم عند الـ الوضوء فلما لم يستغني بسواكه دخول البيت عن الوضوء صحيح فكذلك يشرع السواك للصلاة بعد الوضوء وهذا القياس أقوى من سابقه وأخيرا أن هذا الخياس رد لأن وجه تعلق الصلاة وجه تعلق السواك بالصلاة أقوى من وجه تعلق السواك بالوضوء طيب هذه المسألة السادسة نعم ايوه انا اقصد هذا نعم صلاة نعم طيب المسألة السابعة السواك قوله عند كل صلاة وهي مسألة في مشروعية السواك لسجدة الشكر وسجدة التلاوة فهل يشرع أن يتسوك لسجدة الشكر أو سجدة التلاوة على اعتبار أن سجدة الشكر أو سجدة التلاوة هي بعض إيه؟ بعض صلاة ماذا كده هل يشرع أو لا يشرع هذه مسألة نقاشية نختم بها الدرس قول يا محمود ليه يبقى إذن قولهم بأنها صلاة أو بعض صلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق مسمى الصلاة على أقل من ركعة فأقل من ركع لا تسميه صلاة بدليل أنك لو جئت والإمام ساجد فإنك لا تعده ماذا لا تعد هذا السجود شيئا واضح ثانيا طيب وما يمنع أن يتسوق لا هذا برضه لا يغني ها عارض نادر لا يدخل تحت العموم ها. لم يثبت من فعل هذا كافي وقاضي فإن النبي عليه الصلاة والسلام على كسرة ما سجد للشكر أو للتلاوة أو كذا لم يأتي عنه أنه تحرى أن يتسوك قبله طيب ها أحسنت هذا باب من أبواب البداع طيب إن شاء الله تبارك وتعالى سأقف عند هذه المسألة وهي مسألة ماذا التسوك أو السواك عند سجود الشكر واضح وإن شاء الله تعالى يكون لقاؤنا معها في الأربعاء المقبل وإن شاء الله تعالى ننهي شرحنا لهذا الحديث يومي الأربعاء والخميس المقبلين إن شاء الله تعالى ليكون الامتحان في الأسبوع الذي يليه إذن فبينكم وبين الامتحان الآن خمسة عشر يوماً كاملة، أظن أن هذه تكفي لإتمام المراجعة والمدارسة خاصة ومنكم من استلم المذكرة أصلاً قبل كم؟ قبل أكثر من شهرين قبل أكثر من شهرين. ومنكم من استلمها قبل خمسة عشر يوما فأعتقد أنها مدة كافية ولازلت أعد بمكافآت مجزية جدا جدا لكم طلبة العلم لهذا الامتحان خاص لأن طبعا كتاب عمدة الأحكام يستحق منا هذا والمذكرة تستحق منا هذا والجاهد المبذول يستحق منا هذا ولا زلت أعد بجائزة هذه الجائزة إن شاء الله تعالى تكون قريبة من كتاب على نحو كتاب أو نحو كتاب فتح الباري وما شابه ولعلنا نصل بالجائزة إلى أيضا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فسوف يكون الكتاب يعني على هذا الوزن طلبة العلم الآن ساعة الثامنة وعشر دقائق يعني تمت ساعتان لنا كاملتان شرحا وتدريسا وتعليما بما به أنه لا يبقى في قوس الصبر أو الصوت منزعا فانطلقوا راشدين حيث تؤمرون لا يلتفت منكم أحد وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم